Şehid Allah annu la ilahe illahu ve al-malekât ve al ul ül bil La وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْثُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَميعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ فَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ Fáin aslámu fáqad ihtidal, wáin tawllo fáin nama aléik al-bala. الذين يكثرون بآيات الله و النبيين بغير حقيقة و الذين يأمرون من الناس فبشرهم بعذاب كالذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين